فالعلماني ما يحتقر نفسه رجل تاف ضائع في الشارع لا يجد عملا ولا يجد شيئا تحتضن الصحيفة ويعين كاتبا فيصبح بقدرة قادر محللا سياسيا خبيرا بالجماعات ثم يفر في دين الله فريا يحلل ويحرم يعدل ويجرم وهو أجهل خلق الله ويضع تصورات ويكتب المحلل السياسي والسياسة عند هؤلاء يسي سياسة المكر ويسي سياسة الشريعة سس الشريعه اللي عرفنا لك اكثر مره اقول ابن القيم هي وضع الحق موضعه هي السياسة الشرعية ان تضع الحق موضعه فما لم يضع الحق موضعه هذا ليس من السياسة في شيء السياسة موجوده هذه سياسه ماكر ولك يتقلب يوم يوم يوما يوم معك يوما عليك وهذا الدبت يا امرئ القيس مكرن مفرن مقبل مدبر معا مرة هكذا ومرة هكذا ولك متقلب ومتلون لا لا يقر له قرار وعي صفاتها للنفاق